إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فوئل يومئذ للمكذبين الذين هم في خرض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلَاتِهِمْ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم الغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن إن كنا قبل في أهلنا مشبقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموون إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكّر فما أن تبي لعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون قلت تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقول وَنَتَقَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُقِينُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ أَإِنَّ رَبَّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَمَن يَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُونَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ